يقول يا وجودي كل ما شفت نور الفجر بان وجد عوزن وخذه تبله لحد ا ل ردها ويا وجودي لاسفر الصبح و ح ي ا ة ا ل أ ذ ا ن جاء عيوني ا ن ح ن النوم شي اني لدها وجد من كسره يدينه وطاح من الحصان ولو لقي حاجه تخبي يجي في سدها ويا وجودي كل ما قال و ا ل ن ا ل ظ ه ر ح ا ن قمتلها ن س ا ه الحب و ا ل ع ن جده ا كلها من سبه الي ل ما شفته لي زمان عيط م و س كانو رلق ا مره في خدها تحسبني يوم ما جيت في عيد رمضان جيت الصعبه عليا ولاني قدها والله هني من رجال ا لهم ل ي فالوقت ي شام بس ا ق د ي ما ص د ا ل ي ونفسيه حدا معند مدن والله هني كل ما جيت في ذ ا ك المكان レディーズ・リレックス・ナブス・キャッダー لحقت تبوس م ز ح وهي من ج د ة ك ا م ل ة ا ل ك ا م ل ة اللي عليها المستعان ت خ ص ر لا تحدد توقف ضدها كنا ظبين تغير وقفه معطمان في فياض ض ا ط ر الاشب ر ل ا خ ض ر خدها درهم ما تطلع الا بحبل و م ه ر ج ا من برمعه الجزرها من مدها لو لمحه ع ا د ر ي ما قاله、بياندل. اهدك اللياله وي و ق ب ل ي د ه ا شكلها مالحلي ياعمال سعد ب و م <تصفيق> ن ح ط ي ذ ا ب ي د وشدها و ا ه ن ا من شافها شوف ف م ا ن و ط م ا ن ل ا ب س ر ا ب ا ل حمرا ل ش ع و ر ك د ه ا والله ب ق و ل ه و ا ن ا من شافها شوف ف م ا ن و ط م ا ن ل ا ب س ر ا ب ا ل ح م ر على ا ل س ن ة ب ا ل ش ع و <تصفيق> ر م ز م بحتضان ا م ز ن تنتظر مع البيضه ح ت ا ولا انا بستمر النفس الي ل كان كان عاشر وقت كذا يعجبها ردها كنت حاسبها ومرتاح ضامنها ضمان بدرني عكستي ياه ص ح ي ح ه ع د ة وانت قلي سنعودك م ط ا ر ك خزران ر ح تسدي منك والناس بيحها سدها الحق اللي ض ا صبرك ا ب ل ف و ت العوان طف ناره لاتولع بتاكل بدها يا معزب قال ضيفك بهيل زعفران ص ا ت تصير بخيل عشت ضيوف وغدها كل ما ق و ل راح الصبر قلتيلي كمان تحسبيني مبغي متجده م د ه ولنا وجدي و ج و د ي يخلدها ل زمان وقتها تشانن حدثها البدو عن عدها ووجود الطالب اللي رسبتها الامتحان ينظر لا بدها تنفرج لا بدها وجودي ي م ا عادي صغير وبهلوان ويكون ح ط و ه من ا ل س و ف و ي ح د ه و ي وجودي كل ما شفناه البجر م ع ا وجدها وخذت لوحدا